الإسكندرية على شاطئ اللغة على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ويشرفنا أن نضيف في هذه الحلقة عضو اتحادي كتاب مصر الكاتب والمفكر والمعلم الخبير في اللغة العربية الأستاذ عبد الوهاب زيدان أبو شهبة، حيث نطوف معه حول لغتنا العربية الجميلة وحبها والاهتمام بها وحراستها. أستاذنا <تفنى> الصادم بالطبع لك كتب ومؤلفات في اللغة العربية تذكر لنا بعض هذه الكتب وآخر ما صدر لك من كتب باللغة العربية اللغة العربية كانت أخرج لغة أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى فضلها على كل اللغات يقول الشاعر من الذي ملأ اللغات محسنا جعل الجمال وتره في الضعب الله أكرمنا عدة مؤلفات كان من مستيب الله كتابين عزيزين على قلبي أول كتاب عملته ويس كتبه وحكاية ودي صراحة من تقاطف الله العربية الكتاب, البلغاء, الفصحاء من يدل على أن العرب هم أهل البلاغة, كما أهل الفصحة كتاب على غرار كتب بالجاوزي التي تدل على تقاطف الإنسان العربي في أخبار في أخبار في أخبار حمقاء، في أخبار مغفلين. آخر الظار لي، والمين لله الله وفضل الله، الموضوع صقافية وهو عبارة عن 410 عشر جمعت فيه من أخبار اللغة العربية، من مثلة نعيات اللغة العربية، ومن واحد الشعر، وقول ولا تقول، وحكم أنثى، وجمعت فيه الأنصاف. في القرآن الكريم مستعارة من اللغات الاخرى وجمعت فيه أخي العزيز ألفاظ دخيلة عن اللغة العربية من اللغات الأخرى للقامد قطفت فيه من كل بستان الزهرة جمعت فيه احلى وأروع الأشعار التي قيلت في اللغة العربية وختمته بذلك ماتع انصاصة ميته من روائع مع وغرائب اللغة العربية إذن الأستاذ الوهاب هناك ألفاظ في القرآن الكريم هذه الألفاظ مستعارة من اللغات الأخرى فماذا في جعبتك من هذه الألفاظ كي نذكرها للسادة المستمعين؟ نعم القرآن الكريم تحتوي على كثير من الألفاظ المستعارة من اللغات الأخرى دفع على سبيل المثال وعيث الحقر وهناك الفاظ في القرآن الكريم مستعارة من اللغة العبرية مثل الفوم رمز توا مرقوم كفر ولدى هدنا الأصباط قصيسين راعنا حقا وأيضا هناك الفاظ في القرآن الكريم مستعارة من اللغة النبطية اللغة النبطية قديمة لغة أهل الشام مثل كلمة مزجاب بطائرها مناصة وأيضا هناك في الألفاظ في القرآن الكريم مستعارة من اللغة مثل السفرة الحواريون فصرهن الملكوت المقاليد اثرا وأيضا هناك الفاظ مستعارة من اللغة السريانية القديمة مثل قوله اليمن صلوات ايتنك رفوه سريه هذا اخي العزيز ومستمعين الكرام على سبيل المثال وليس الحصر لقد ذكرت هنا اربعه لغات فقط لا غير نعم اذا الكاتب يعد باحثا في أمهات الكتب او إن صح التعبير في أمات الكتب لأن أمهات جمع أم عندما تكون الأم عاقلة أما الكتب فالصحيح أن نقول أمات الكتب وليس أمهات الكتب فالقرآن الكريم هو المرجع الأساسي للمسلمين والمرجع الأساسي لللغة العربية عندما تنظر إليه بنظرة الباحث والكاتب والمفكر وترى وتبحث عن هذه اللغات هذه اللغات بالطبع يعني استعرناها نحن في لغتنا أو في قاموس اللغة العربية وأصبحت بين أيدينا نتعامل بها ونقولها كأنها من اللغة العربية فهل أثر هذا في وجهة نظرك أو قلل هذا من شأن اللغة العربية أم أضاف إليها ووسعها وهذا يدل على أن العربية اللغة مستفعة تستفع للجميع وتستفع لجميع اللغات جميع وتستوعب، وهذا يدل على تأثر, تأثر اللغات الأخرى أنها هي اللغة الأمة التي تستوعب جميع اللغات تحت جناكها الواسع الفلقات إذا تركنا هذه النقطة وأرى بين يديك قصاصات ورقية تحت مسمى قل ولا تقل فماذا في هذه القصاصات نتعلمه في اللغة العربية اذا قل ولا تقل بعض الاخطاء الشائعة التي اعتجها. اه لجميع الناس فذكرت ثلاثين مثال يجب علينا ان نقول تخرجت في كلية الاداب لو ذكرت ان انا انت تخرجت من اي انني لم اكمل تعليمي في هذه الكلية فالصوات تخرجت فيه نعم ولكن ليس, كل... ولكن ليس... ولكن ليس كلية الاداب فقط نقول تخرجت فيه في, في... في كلية الحقوق مثلا او في كلية آه، الطب في... آه. ولا لا حتى لا يغضب منا باقي لا يتصارج. لا لا. نعم. أوه. نعم. دي أوه. مدعبة أوه. اللغة العربية يعني. أوه. أوه. نعم. طبعاً لو قلت وهذا خطر نعم. لتلطيف نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أخي المجتمع الكريم كل تقرر نجب الموظف ولا تقل انتجاب كلمة أخيرة في نهاية هذه الحلقة والتي سنكملها في لقاء المقبل بإذن الله تقولها لمعلمي اللغة العربية بالذات للاهتمام بالنشط في إصلاح لغتهم العربية فماذا تقول لهم في فتر واحد؟ من الناس في اللغة العربية وأن معرفهم بأن اللغة العربية هي مصدر فخر لهم وليس اللغات الأخرى عند هذه النقطة نتوقف مع الكاتب والمفكر والمعلم الخبير في اللغة العربية وعضو اتحاد الكتاب المصريين الأستاذ عبد الوهاب. زيدان أبو شهبة ونعيدكم بأن نكمل معه هذا اللقاء المثمر حول اللغة العربية وحبها في لقائنا المقبل بمشيئة الله نشكر حضرتك وصعد الوهاب شكرا أستاذ فيصل وبشكر كود المستمعين الكرام شكرا كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجل